Book 2 New Zated Tate 28 28 In hotel ankeisat Fil-funduqi الشكاوي Fil-funduq شكاوي Dushinok funksional الدش لا يعمل الدش لا يعمل لا توجد مياه ساخنه لا توجد مياه ساخنه هل من من يصلحه ايمكنكم ارسال من يصلحه ظ لا يوجد هاتف بالغرفة لا جد هااتف بالغرفة ك نظوم لا يوجد تلفاز بالغرفة لا جد تلفاز بالغرفة الظكبل الق الغرفة ليس بها شرفة. الغرفة ليس بها شرفة الضوضاء مشهوشمة الغرفة صاخبة للغاية الغرفة صاخبة للغاية الضوضاء الغرفة صغيرة للغاية الغرفة صغيرة للغاية Edhoma është shume erët. Al-gurfa muzlimatun lil gaja. Al-gurfa muzlimat lil gaja. Ngrohja nuk funksionon. At-tetfi e la ta'amal. At-tetfi e la ta'amal. التكييف لا يعمل التلفاز معطل التلفاز معطل هذا لا يروق لي هذا لا يروق لي. هذا باهظ الثمن Ben nisbeti li. Hada, bahedh, athemen, ben nisbeti li. A kini do një gjemë të lirë? Halladejkum ma hua arxas? Halladejkum ma hua arxas? Aka këtu afrë ndë një bujtin për të rindë? Halli u هل يوجد بيت للشباب بالقرب من هنا؟ أكاك توفرندن يوほدل؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ أكاك توفرندن يو tennis هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟